تتمة لما كنا قد بدأنا في بيانه وذكره مما يقع فيه الكثير من الناس من بعض المخالفات في الجنائم وما يتعلق بها من أحكام ومسائل وبيان حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث القويم في أحكامها وما يتعلق, وما يتعلق بها من الاحتان إلى الميت والإحتان إلى ذويه وأقاربه ممن أصيب فيه. إن مصيبة الموت لمصيبة عظيما يصبر فيها من ألهمه الله تبارك وتعالى وزوده التقوى وملأ قلبه إيمانا به أن يفقد الإنسان أعزا أعز الناس إليه وأحبهم إلى قلبه ليس بالأمر الحي ولكنه على من يسر الله جل وعلى على من يسره الله تبارك وتعالى عليه من أهل الإيمان والثبات له وكذلك خاصة إذا كان المؤمن يعلم علم اليقين أن الله عز وجل يثيبه على صبره الجزاء العظيم وإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما أصيبوا بمصيبة أعظم من مصابهم في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنهم بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصيب أحدهم بمصاب الموت كان يعزيه إخوانه ويسلونه بتذكيره بمصابه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيخفف ذلك عليه يقولون له اذكر مصابك في رسول الله فينسى مصيبته لأن مصيبة مفارقتهم أو مفارقة النبي عليه الصلاة والسلام لهم أعظم مصيبة ابتلوا بها في حياتهم وكذلك الأمة من بعدهم هذا النبي الكريم الذي علمنا وبين لنا ما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى وكان هديه خير الهدي وسنته أفضل السنن على الإطلاق ومن تعليمه لأمته فيما ينبغي لهم فيما يتعلق بأحكام الجنائم ما كان يعلمهم من التعزية في ذلك والتعزية هي ما يقوله المسلم لأخيه الذي ابتلي بمصيبة الموت الذ... الذي فقد قريبا أو حبيبا والتعذية المقصود بها أن تخفف على أخيك أن تخفف على أخيك المؤمن هذا التخفيف الذي لا يكون إلا بتذكيره بالله جل وعلا وبأمره بما ينتهه عند الله في مثل هذا المقام الذي ينتهه عند الله تبارك وتعالى هو ثقروه واحتسابه فإذا كنت أنت سببا في ذلك نلت من أجره وثوابه جاء في الصحيح أدعية كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعزمها أصحابه إذا أرادوا تعزية بعضهم بعضا من هذه التعازي ما ثبت من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فيما رواه البخاري ومسلم. عليهما رحمة الله جل وعلا أن إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه أن ابنتها تحتضر وهي أميمة بنت زينب رضي الله تعالى عنها فلما جاء الرسول إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا هذا الرسول أن يبلغ هذا لابنته إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب إذا أطيب المسلم بفقدان قريب أو حبيب على إخوانه أن يواسوه وأن يعزوه بمثل هذه التعزية المباركة التي هي هدي قويم وسنةٌ ثابتةٌ عن النبي الكريم فيها توحيد الله جل وعلا. وتذكير به ودعوة إليه فيها تذكيةٌ لقلب المصاب بمثل هذه المصيبة العظيمة وبأمره بالصبر والاحتساب إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل المثمى فلتصبر ولتحتسب وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما بلغه خبر احتضارها إلا أنه يقال عند ذلك وبعد الوفاة كذلك كما قال أهل العلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة المرأة الأنصارية لما أصيبت في فلدة كببها وكان وحيدها ذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام والتأذن عليها وأمرها بتقوى الله والصبر وكان من دعائه لأم سلمة في تعذيته لها في مصابها بأبي سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعزية في أبي سلم اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابلين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه وافتح له في قبره ونور له فيه فيه احسان للميت بعد وفاته بمثل هذا الدعاء العظيم وفيه احسان لاقاربه وفيه احسان لاقاربه وذويه في حسن تعزيتهم وتسلية قلوبهم وتسلية قلوبهم وإيناسهم في حال مصابهم وكان كذلك من تعازيه كذلك ما عذى عبد الله ما عذبه عبد الله بن جعفر لما بلغه وفاة أبيه. جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اخلُف جعفر وأهله اللهم اخلُف جعفر وأهله من تعزية النبي عليه الصلاة والسلام هذه التعزية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده في كتاب فلتصبر ولتحتذب كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمها أصحابه فلا ينبغي العدول عن مثل هذه التعازي إلى غيرها. ممن لا, مما مما لا لم يثبت في السنة وليس له أصل في هذه المصطفى عليه الصلاة والسلام ومما ينبغي كذلك أن يجتمب عند التعزية قال أهل العلم وهذا من التنبيه على المخالفات التي يقع فيها الناس في مثل هذا المقام أولاً الاجتماع للتعزية في مكان خاص بها سواء في بيت من البيوت أو في قاعة من القاعات أو في ساحة من الساحات أو حتى في مسجد من المساجد هذا المكان الذي اصطلح أهل الابتداع على تسميته ببيت العزاء ولا أصلده في سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تسيد ولد آدم على الإطلاق سيد الأولين والآخرين ولم يجعل عند وفاته أو عند التعزية بوفاته بيتا للعزاء ومات الخلفاء الراشدون من بعده وأمهات المؤمنين وبنات سيد الأولين والآخرين ولم يعرف عن السلف أبداً أنهم كانوا يجعلون للعزاء مكانا مخصوصا يسمونه بيت العزاء بل كانوا لا يجتمعون للعزاء إطلاقاً عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذين ها عن الاجتماع عند الميت بعد دفنه بعد دفنه لا ينبغي ولا يجوز الاجتماع بعد ذلك في بيته وهذا فيه ما فيه من إرهاق من إرهاق أهله ومن تفكيرهم بحزنهم وأحزانهم. والواجب على الناس جميعا بعد أن يؤذوا حق أخيهم عليهم بأن يشهدوا جنازته وأن يحسنوا دفنه أن ينطرقوا بعد ذلك إلى شؤونهم وحاجاتهم على اجتهد نبيهم عليه الصلاة والسلام فالاجتماع إذا للتعزية لا في مكان مخصوص ولا في غير ذلك ويجتنب, ويجتنب كذلك صنع الطعام لضيافة الواردين الذين شهدوا الجنازة ومما يهتف له أن في الكثير من المناطق الناس يشهدون الجنازة ثم بعد ذلك كأنهم يسألون أجرا على شهودهم يرجعون بعد الجنازة إلى بيت الميت ليملأوا بطونهم كأنهم يريدون أجراً على ما فعلوا وصنعوا والواجب في حقهم أن يحتسبوا أجراً عظيماً عند الله جل وعلا في من صلى على الجنازة وتبعها بعد ذلك وأن يعملوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي صنع الطعام للوالدين على الجنازة بعد دفنها كأنها ضيافة وينقلب, وينقلب العزاء إلى وليمة من الودائم موائد توضع وأزناق من الطعام ترفع ومشروبات وما إلى ذلك نسأل الله جل وعلا العفو والعافية قال جرير بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه الإمام أحمد في مذنده والبيهقي في سننه بثند صحيح كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وطنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة من النياحة التي سمعنا ما ورد فيها من الوعين الشديد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فهذه من البدع المنكرة التي أهدفها الناس بعد الجيل الأول بعد جيل سلف هذه الأمة وقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأكره المأسم وهي الجماعة وقول أئمة السلف أكره ذلك في غالب الأحيان أنهم يريدون به كراهة التحريم لا كراهة التنزيل وهي الجماعة قال وإن لم يكن له بكاء يعني وإن لم يجتمعوا على البكاء فإن ذلك يجدد الحزنى ويكلف المغنى مع ما مضى فيه من الأثر أي من الأضر الآثار الدالة على النهي عن ذلك من مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن الاجتماع ومن مثل قول جرير الذي حكمه حكم الرفع لأنه قال كنا نعد وهذا إنما كان في زمني. الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام بل إن الصنة في هذا الباب أن يكفي جيران أهل الميت وأقاربه هذا الأمر فيصنعون لهم طعاما خاصا بهم أي بأهل بيتهم في يوم الوفاة لا في اليوم الثالث ولا في الأربعين ولا في الذكرة الأولى بعد العام الأول أو الذكرة المئة أو ما إلى ذلك مما أحدثه الناس بل في يوم وفاته يصنعون طعاما اعتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام لما لما جاء خبر وفات جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم فقد أتاهم ما يشغلهم هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم من أحكام الجناين فيه تتدلل عبودية لله جل وعلا الحق ويتجلد إحسان إلى الميت ويتجل الإحسان إلى ذويه وأقاربه ومن المخالفات كذلك التي يقع فيها الكثير من الناس والتي ينبغي التنبيه عليها والتحذير من شرها وخطرها وبيان ما يقابلها من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن قاعدة من القواعد قعدها أهل العلم في هذا الباب أن الناس ما أحيوا بدعة إلا كان هذا على حساب إماتة سنة ما أحيى الناس بدعة فيهم إلا كان هذا على حساب إماتة سنة من المخالفات التي يفعلها الناس كذلك بعد دفن الميت وإخباره في يوم أو في وقت جنازته ما انتشر بين الناس من هذه المواعظ التي تكون بعد الدفن وإن تبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الموعظة عند حفر القبر أو عند الدفن فإنه لم يثبت إطلاقا أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحدا من صحابته الكرام كانوا يعز كانوا يعظون الناس بعد الانتهاء من دفن الميت وبعضهم يتمادى في هذه المخالفة فيطيل في موعظته ويرهق الناس ويكذفهم ما يتعبهم وممن يشهد الجنازة العجز وكبار السن وقد يكون هذا في الوقت الحار وفي بعض المناطق في مناطق حارة وما في هذا من تكليف الناس ما لا يطيقون وإحراجهم بأمر ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما دام أننا قلنا قاعدا أن إحياء بدء البدعة على حساب إمادة سنة فإن السنة في هذا المقام الدعاء إلى الميت كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام إذا نفض يديه من تراب دفن أخيه من أصحابه أن يقول لأصحابه ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل أدعو لأخيكم فإنه الآن يسأل الصنعة إذا الدعاء أن يثبته الله جل وعلا في هذا المقام أن يثبته لأنه يعرض على أمر عظيم دخل قبره وسيبدأ عذاب القبر ومن أول عذاب القبر السؤال فيه فهذا مقام يحتاج يحتاج فيه إلى من يعلمه ويحسن إليه ومن الإحسان إلى الميت من المؤمنين إخوة الإيمان. أن ندعو الله جل وعلا له أن نستحضر في قلوبنا عظمة هذا الموقف والموت أو الجنازة موعظة بليغة عظيمة ما بعدها موعظة من لم يتعرف بالمن لم يتعرف بالجنازة والموت فلا تعرف قلبه أبدا. ندعو الله عز وجل أن يثبته في هذا الحال العصيب هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإذا اشتغل الناس بسماع هذا الخطيب أو هذا الواعث لا هم أحسنوا إلى الميت ولا هم أحسنوا إلى أهده في إطالتهم عليهم وإرهاقهم وتكليفهم ما لا يقدرون أو ما ما يثقلهم نسأل الله جل وعلا العفو والعافية وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ومن السنة الثابتة عنه كذلك ومن هدفه وهديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل مقابر المسلمين كان إذا دخل مقابر المسلمين سلم عليهم ودعا لهم بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان ربما يأتيه الوحي في آخر الليل فيخرج من بيته ويترك فراشه, فراشه وأهده ويذهب إلى بقيع الغرقة يذهب إلى مقدرة البقيع يذهب إلى مقدرة البقيع التي فيها دفن أحب الناس إليه وأقربهم إلى قلبه فيدعو الله لهم فيسلم عليهم ويدعو الله لهم ويستغفر لهم كان هذا هديه خاصة في آخر أيامه حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفتقده في فراشها حتى أنها ترسل بذيرا لتتبع أثره غيرة النساء فتأتي بذيرا فتقول لأمنا رضي الله تعالى عنها لقد ذهب إلى البقيع رأيته يدعو لأهل البقيع وكان من دعائه لأهل البقيع أن يغفر الله جن وعلا لهم كان يرفع يديه إلى السماء أحيانا وهذا كذلك من سنته وهديه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل المقبرة كما كان يعزم أصحابه أن يقولوا ذلك سألته عائشة إذا دخلت المقبر ماذا أقول فقال عليه الصلاة والسلام قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإن شاء الله بكم لا لاحقون وجاء كذلك أنه كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين من من من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون وكان يقول أيضا أنتم لنا فرق ونحن لكم تبع أسأل الله لنا ولكم العافية هذا هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخل المقابر يسلم على أهلها ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة والعافية ولم يثبت عنه أنه كان يجلس عند القبر يقرأ صورة ياسين ولا فاتحة الكتاب ولا شيء من القرآن البلا فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ألا عبادة في المقابر لا طلات ولا تلا ول مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها بمعنى صلوا في بيوتكم وقرأوا كتاب ربكم جل وعلا وهذا الذي علمه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا سئل الإمام مالك عن عليه رحمة الله عن قراءة القرآن في المقبرة أو عند القبور قال ما علمت أحدا يفعل ذلك وإذا قال الإمام مالك ما رأيت أحدا يفعل ذلك وهو إمام دار الهجرة إمام مدينة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو من تابع التابعين، أي أنه ما رأى التابعين يفعلون ذلك ولو فعل التابعون ذلك لأخذوه عن الصحابة ولما لم يفعلوه دل هذا أن الصحابة لم يفعلوه ودليل كذلك على أنه ما فبد من فعله وليس هذا من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالهدي الهدي هو النجاة هو سبيل الهدایة والنجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اتباع سنته أن يرزقنا اتباع سنة في ظاهرنا وباطننا وفي سائر أعمالنا وشؤوننا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 on the first one and